بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ن لقد ل ت ك ا في الدرسين الماضيين على بعض ما يتعلق ما بأحكام ا على ل بعض ج ه ا د م ن فذكرنا أن الجهاد كان كتاب السير الجهاد في ع ه د ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وأما بعد فرض الجهاد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينقسم حال الكفار إ ل ى قسمين ا ل أ و ل أ ن يكون الكفار في بلادهم لم يعتدوا على حدودنا ولم يدخلوا بلادنا وفي هذه الحالة يكون وبعد النووي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين هذه الجهاد به رحمه الله إذا ذلك الحالة قام البعض الحرج استطرد الإمام تعالى عن سقط في بعض ا ل أ م و ر التي تعتبر من قبيل فرض ا ل ك ف ا ي ة فسردها وتكلمنا عنها بالتفصيل ك أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجود العلماء المتخصصين في كل فن من الفنون و ض ر و ر ة القيام بكل ما تحتاج إ ل ي ه ا ل أ م ة من الحرف والصناعات وأسباب المعاش وسلام أ ب ب ا ا م ع ش و س ل ا الراكب إ ن ن س سلام ا القديل ا على على ل أخيه ك ث ل ل على الماشي وماشي ا ل على القاعد وما يتعلق بهذا من تفصيلات ثم رجع ا ل إ م ا م النووي ل ت ش م ة الكلام على ما ب د أ ه من موضوع الجهاد فقلنا إ ن الجهاد إ ذ ا كان الكفار في ديارهم يعتبر فرض ك ف ا ي ة وليس فرض عين ولكنه مع هذا هناك أ ن ا س لا يجب عليهم الجهاد والموانع من الجهاد تنقسم إلى قسمين تكون الموانع وتارة تكون شرعية يعني الذين يمتنعوا أن يتجه الوجوب الجهاد تارة الذين إلى إليهم من تنقسم قسمين يعني أن شرعية يتجه حسية لابد أ ن يكون هناك سبب يمنع هذا الوجوب عنهم هذا السبب تاره يكون حسيا وتاره يكون معنويا فالسبب الحسي او ا ل أ س ب ا ب ا ل ح س ي ة التي تمنع وجوب الجهاد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن ليس من أ ه ل الجهاد ب أ ن كان صغيرا أو ك ا ن مجنونا أو ك ا ن مريضا مرضا بينا يمنعه من القيام بواجبات الجهاد فالجهاد بناء على القول ب أ ن ه فرض ك ف ا ي ة إ ن م ا هو فرض ك ف ا ي ة على المسلم ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن كافرا فلا يكون الجهاد فرضا عليه و أ ن يكون بالغا ف إ ذ ا كان طبيا ع صغيرا فلا يجب عليه القتال و أ ن يكون عاقلا ف إ ذ ا كان مجنونا فلا يتوجه عليه وجوب القتال و أ ن يكون مستطيعا للجهاد ف إ ذ ا كان غير مستطيع له على التفاصيل التي سنذكرها أ ي ض ا يسقط عنه فرض الجهاد و أ ن يكون واجدا لاهبه القتال ف إ ذ ا لم يكن واجدا لاهبه القتال كيف يقاتل لا يستطيع أ ن يقاتل وقد ذكر الإمام النووي ذكر ذكر رحمه تعريفا الإمام الله تعالى ما ذكر الذي جهاد عليه يجب ما قال الذي يجب عليه الجهاد هو المسلم البالغ العاقل المستطيع الذي يجد ا ل أ ه ب ة وانما إ ن م ذكر المحترزات فبذكر المحترزات المحترزات ع ر ف ن ل ذكر ي يجب عليه يجب الطبيل الصغري يجب على الصغري نعرف أنه يجب على قال لا أنه فإذا ا ب ي المحترزات ب ا ا ل ل غ فهو ذكر المحترزات ولم يذكر من يجب عليه الجهاد فقال فلا من يذكر يجب جهادة على الصبي قلنا لأن شرط ولقوله ج و يكون ب ب أن ا غ ا والصبي ا مرفوع ل عنه ل م ك ذ ك ك المجنون لعدم ل ت ي ف م ا ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولقول والسلام وعد النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعد منهم الصبي الذي عن منهم رفع لم يبلغ والمجنون حتى يفيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد جماعة استصارهم في الجهاد فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لأن القتال لم يتوجب عليه、نعم. قال وكذلك أن أحد وأجازه أحد ابن وإنما جماعة استصارهم اتفق يصغبه يتوجب في يوم في يوم روى رده عمر وكذلك رد رد فقد سعد حتى قال ن ب ي صلى الله عليه تعالى يا ب ايها ل ن النبي حرض المؤمنين ا أصلا ج ل ه الرجل قال على الخنثى على القتال. ولفظ المؤمنين هذا جمع, مذكر هذا جمع مذكر سالم الاناث لهن جمع يختص بهن و ا ل أ ص و ل ي و ن يقولون إ ذ ا جاء الخطاب بلفظ الجمع المختص بالذكور ف إ ن ه لا يدخل فيه ا ل إ ن ا ث أقول لكم مختصر المسألة لكم الأصولية مختصر ل أ ن الله سبحانه وتعالى ذكر الذكور في بعض ا ل آ ي ا ت وعطف عليه م ا ل إ ن ا ث ان المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات يعني عدد من ا ل أ و ص ا ف ذكرها الله سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم عطف فيها ا ل إ ن ا ث على الذكور فلو كان ا ل إ ن ا ث يدخلن في خطاب الذكور لما عطف الله تعالى ا ل إ ن ا ث على الذكور ف إ ذ ا ا ل أ ص ل فيما كان الخطاب فيه متجها للذكور بجمع الذكور لا يدخل فيه ا ل إ ن ا ث على القول الاصح ي عند ا ل أ ص و ل ي ي ن هناك قول ب أ ن ه ن يدخلن ولكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا من, الآية أو من الايات ا ل ق ر آ ن ي ة التي عطف فيها ا ل إ ن ا ث على الذكور والخلاف أ ي ض ا بين العلماء في ا ل أ و ص ا ف التي يمكن أ ن تشمل النساء فمثلا يا أ ي ه ا النبي حرض المؤمنين من المحتمل أ ن يقال إن الـ الـ الـ يعني ولو كان الخطاب م و ج ه للذكور لكن يدخل فيه ا ل إ ن ا ث ل أ ن وصف ا ل إ ي م ا ن يشمل الرجل كما يشمل ا ل م ر أ ة لكن مثلا جمع ا ل ت ك س ي ر مثل الرجال هذا باتفاق العلماء لا يدخل فيه ا ل إ ن ا ث نهائيا ولا يوجد خلاف في ا ل م س أ ل ة الخلاف فيما كان فيه ص ف ة تصلح لان أ ن يندرج ي ف ه ا ل س ا ء ف يندرج م ا ا ك فيه الصفة يمكن ي أن ن فيها النساء الخلاف بين ا ل أ ص و ل ي ي ن والجمهور على أ ن النساء لا يدخلن طيب هذا الكلام يمكن أ ن يرد عليه اعتراض يمكن أ ن يقول القائل ما دام النساء لا يدخلن في خطاب الذكور كيف, وجب كيف وجبت عليهن الصلوات كيف أ م ر ن ا ب ا ل ز ك ا ة كيف أ م ر ن ا في كثير من الواجبات مع أ ن الخطاب فيها كان متجها إ ل ى الرجال الخطاب فيها للذين آ م ن و ا الجواب على هذا أن أصل عدم ان ل ل ل د خ و و ك ن الاصل س بالقياس دخلنا بالقياس دخلنا, بالقرائن دخلنا الخطاب خ بالقرائن مثل ل ا م ت ب ا ن ب ي ع ل الصلاة ل ل ي ه ا و س ا م ي ا أيها ا ل ن والأصوليون على أنه ب ي لا على ت د خ ل فيه ا ل أ م ة و ل ك ن ن ا ن ج دخلنا كثيرا من الآيات التي من ط ب بها ا ب ي صلى ل ل عليه وسلم دخلت فيها الأمة كيف دخلت؟ ما دخلت ه فيها كيف ما ب ا ل ب دخلت ق ر ا ئ ن دلت على أ س هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم و أ ن أ م ت ه د ا ق ل ة فيه بل على العكس من هذا هناك آ ي ا ت وردت خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال العلماء لم يكن المراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أريدت بها كقول ويشرك رسول الله لَيْنَ بَطَنَّا أمة عَمَلُكُ وسلم ما يشرك المراد بها الله تعالى لَهَا الله الله أريدت شَرَبْتَ يشرك عليه صلى بهذا اما ل أ ة وإن كنت في ريب م م أ ن ن ز ل اذا إليك فاسأل ل ا ي يقرؤون ن ل كان ت ب م قبلك رسول الله كان أو يذهب ش ك الكريم في القرآن ا ل ي أوحي ب إليه ي أو كان ذ إ ل ى أ ح ب ا ر اليهود أ و النصارى ويسالهم هل ا ل ق ر آ ن صحيح الخطاب فيه موجه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والأصل أن ما خوطب ما الله رسول أن به ص لا ى ل تدخل فيه ا ل أ م ة إ ل ا ب ق ر ي ن ة لكنه عندنا في لغه ة العرب وفي كل اللغات في العالم كل وفي في ذ العرب ما خاص أظن ب غ ة ا ل ا ل ق ر ي ن ة تعمل ما تشاء ا ل ق ر ي ن ة هي المتحكمه ة القرينة ي ا لو م م ت ح ك ة ل قال إ ن س ا ن إ ذ ا قلت لك هذا الجدار اريد به هذا إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ح بيني وبينك ك ل م ة الجدار في ا ل أ ص ل لهذا الجدار الذي يفصل بين غرفتين مثلا ولكنه صار اصطلاحا خاصا فالقرينه تقلب اللفظ من لفظه و م د ل و ل ه إ ل ى ما تدل عليه قرينة ن ف ه القرينه قامت ا ة الأمة على عكس المراد يعني المراد نقول إن الأمة دخلت في الخطاب بل نقول إن رسول ل ل ما ا في إن إن صلى الله عليه وسلم لم بهذا الخطاب أبداً لئن ليحبطن عملك بهذا أبدا يُعنى فإذن أشرفت الخطاب الذي خطب به المؤمنون لا يدخل به المؤمنات و إ ذ ا دخلنا في كثير من ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة ف إ ن م ا يدخلنا إ م ا بالقياس و إ م ا بقرينه من القرائن الآن يمكن أن يقال أيضا طيب يخاطب قبيل التغليب لماذا ولم مع من أن النتاء الرجال الرجال الجواب هذا الرجال على خوطب خوطب يعني فيما دخل فيه النساء من ا ل أ ح ك ا م التكليفيه التي خاطب فيها الرجال دون النساء طيب لماذا خوطب الرجال؟ قال أ ن الله تعالى قال يا أ ي ه ا النبي حرض المؤمنين على القتال ولم يدخل النساء في هذه الآية على ا ل أ ص ل ولذلك ذهب النساء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الرجال كتب عليهم القتال فإنهم يقاتلون ويفوزون بشرف فالنبي لكنا الرجال القتال الشهادة الصلاة والسلام قال عليهم عليه جعل الله بشرف كتب جهادا لا قتال فلو ي ه و ا فإذا قتل ل كان النساء يدخلن في هذا الخطاب لما ذهب النساء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولما قلنا له لماذا لم, ندخل؟ لماذا لم نخاطب د ل ل م ذ ا ا لم ن خ بالجهاد فذهابهن دليل على أ ن ه ن لم يدخلن فإذا الذكور الآية ولم يوجد دليل يوجد خصت يدخل في النساء في الموضوع بل وجد الدليل على خلافه هذا أ خ ر ج النساء من الجهاد نعم وكذلك لا يجب الجهاد على المريض يعني الحسية ليس الذين يجدون ينفقون فالمريض ليس عليه الموانع على الضعفاء على على أنواع من نصحوا لكن المرض المرضى ما المرض للجهاد ولا ولا لا إذا لله ورسوله حرج حرج المرض, أنواع المرض الذي يقعد عن القتال أ ن و ا ع وثانيا المرض ق يختلف و ن و ع ي ة القتال تختلف ت ت خ ل في ن و ع ة الزمان ق ت ا ا ل ل في الواحد وتختلف ن و ع ي ة القتال في ا ل أ ز م ن ة ما كان عذرا يمنع ا ل إ ن س ا ن من الجهاد في الزمن الماضي قد ل العرج يكون عذرا يمنعه في عذرا ا ز م فمثلا ن هنا الحاضر قالوا ا ل مانع من موانع الجهاد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ج ل أ ن الجهاد في الماضي كان يعتمد على الكر والفر كان ي على ت م د ع ا ل ط ا ق ة البدنية على ق و ة العضليه ة كان يعتمد على أن الإنسان لابد له أن يعتمد على ل أن أن وأن يقطع الوديان يمشي يصعد يقطع اليوم ما موجودا لابد الجبال زال هذا حتى ولكنه أ ي ض ا وجد في زمننا هذا أ ن و ا ع ك ث ي ر ة من القتال لا تحتاج لا لكرين ولا لفر ب ا ل أ ر ج ل ولا تحتاج الى ق و ة ع ض ل ي ة و إ ن م ا تحتاج الى قوه ذ ه ن ي ة وبناء على هذا فهذا ا ل أ ع ر ج نعم ب ا ل ن س ب ة لما يعتمد على ا ل ق و ة ا ل ب د ن ي ة على المشي ما يصلح له يسقط عنه الفرض فيه ولكن ما كان يعتمد على العقل ه ذ ا يصلح له إذا كان هذا الإنسان إنه هذا كان الحاسب الآلي ويوجه الصاروخ من الطواريخ مثلا من ويوجه هل سيجلس على آرج يقال فقهاؤنا ل لأن يجلس على الحاسب الآلي هذا الكلام ليس لابد له أن يجلس وسيكون مكلفا العبارات ل ا هذا ا يصبح بصحيح وسيكون يعني أن ف ي ة ل اليوم يجب علينا ت ي يجب نقرأها أن نفهمها ق ه كذا ا ف رضوان الله عليهم كتبوا هذا الكلام لعصرهم ك ت ب و ه ل ز م ا ن ه م ولكن ا فتنا أ ن ن ا اليوم ما كتبنا لزماننا ما كتبنا لزمان واليوم نحن مشغولون ب أ ش ي ا ء جانبيه ة الصلاة الناس اليوم الأصبع مشغولون بتحريك في ذ هذه ا ولا أم بدعة يفتح رجلي في الصلاة ولا ما يفتحها الأمور التي الإنسان من العبادة ما تدعو إلى العبادة من العبادة فارغ القلب العباد سنة تنفر من تنفره من لأنه من أن بدعة تدعوه بخشوع وتدبر يدخل وهو مشوش رجلي إلى بدل يدخل إلى أم يدخل يدخل يفتح في يسال ا ل ل م ش و ر يجد بجانبه على يمينه رجل يصلي صلاه تخالفه وعلى يساره رجل يصلي صلاه تخالفه وحينما يسلم بدلا من أ ن يقول له تقبل الله طاعتك و أ ز ل أ ج ر ك ومثوبتك بدلا من ت ح ب ب إ ل ي ه يقول له يا أ خ ي أ ن ت وقعت في ا ل ب د ع ة ينفره من أ ن يقف بجانبه م ر ة ثانيه ة بل ربما ر ن ف من المسجد وكم وكم من الناس المساجد من أجل مثل هذه الأمور الناس نعرف أجل ترك هذه ففقهاؤنا رضوان الله علي ما كتبوا لزمانهم ك ت ب وجزاهم ا الله خيرا ما كان عندهم حاسب الي ولا كان عندهم طائره ودبابه ة ما كانت ن ع د م س ي ا ر ة اليوم ا ل أ ع ر ج يستطيع أ ن يقود د ب ا ب ة يستطيع أ ن يقود ط ا ئ ر ة يستطيع ان يوجه صاروخا يستطيع أ ن يعمل م ئ ه معظم ا ل أ ع م ا ل ا ل ح ر ب ي ة يستطيع أ ن يعملها اليوم ما كان يعتمد على المشي ما كان يعتمد على الرجل ما كان يعتمد على ا ل ق و ة ا ل ع ض ل ي ة هذا مانع من الجهاد ب ا ل ن ه لو كان وما زال وسيبقى ولكن ما كان مما لا يعتمد على ا ل ق و ة العضليه وانما يعتمد على, أمور ما يعتمد على المشي و إ ن م ا يعتمد على العقل على الطاقات ا ل أ خ ر ى عند مانعا الإنسان فهذا ليس مانع من الجهاد فلا يجوز لنا نقرأه الجهاد فهذا فلا ليس يجوز أم ق و ل ا ل إ م ا م النووي لا يجب ا ل جهد ا على المريض و ل ا ع ل ى ذي ذ بين عرج ونقول ه ا رجل ف ي ه ذ ا العصر ق ا ل ولو رجل في ن ا رجل واحدة ق و القتال والمسلمين نص ا ة ا يجب جهد ا المريض ع و ا ل ج ا م د ع ق ل ه ا ج م د ما ي و أ ن يجب ت ج ه ذ المريض ي ق ر أ هذه ا ل ع ب ا ر ة ويفهمها أ ن ه ا صيغه ت بالنسبة لذلك العصر وأنا نظائر لذلك لكم نغائر كثيرة من كثيرة ذكرت قد ذ ا ا ل ق بالنسبه ي كثير ل من أ ح ك كثير ا الفقهية عشرات مئات م م الأحكام الفقهية التي دونها أ ل الله عليهم ا ا رضوان دونوها ف ن ن ا معطيات ء على ع ص ر م وبناء ع لذلك ى ما كان في ذلك العصر من العلوم والمعارف بناء على ما اليوم بناء كان يحتاجه ذلك العصر على ذلك نبقى ضمن القواعد وضمن القوانين ولكن ض م ن ا ق و و ا ن ن ي ل تتغير ا ل أ ح ك ا م بتغير الاحوال وهذا فيما ليس فيه نص و إ ن م ا هو قائم على الاجتهاد والاستنباط و ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة ن ع م أ م ا النص الجهاد واجب ما نختلف في هذا ولا يجب على المريض المريض يختلف نعم اليوم هناك بعض ا ل أ م ر ا ض كانت في الماضي ما تمنع اليوم يقول هنا عندكم في الكتاب فلا ع ب ر ة بصداع ووجع ضرس ي يقتل يجعوا يكونوا في في شيء اليوم يقود يقود سيرعكس اليوم في في ف الفقهاء قد قد قاله عنده عنده عنده صداع التعب الحالات رجل بالعكس لو المئة مئة من أما ما ما مئة طائرة طائرة وضرثه أكثر ضرث وجع أو بعض إذا كان كان كان هنا التي ت ما ر ب ن ما يقطع أ ن يقود ط ا ئ ر ة إ ذ ا كان انفه م ز د و د ما يقود ن ع أن ي طائره ة لكن يصنع أن يمشي من ن ا إ لكن ى الصين ما فيه إ ش ا ل أ يقود م من ما ش ي الصين يصنع ي هنا لكن إلى أن ط ا ئ ر ة م ا يمكن أ ب د ا س ي ح ت ل توازنه سيكون انتحارا هذا إذا كان بالنسبة للرواد الفضاء المركبات نحن نحبس مجرد جسمي قد أي أي أي يقع في أي خلل. الفضاء في المركبات. أي خلل يقع فيه خلل خلل خلل به نحن قد لا نشعر بما نعلم النبي شيئا هو لا يعلم أ ن ه فيه شيء من ا ل أ ش ي ا ء لكن الطبيب يقول هذا ما يصلح وتلغى ر ح ل ة كلها من أ ج ل هذا المرض الخفي وليس مرض و إ ن م ا مجرد اختلال بسيط في بعض الطاقات يؤدي إ ل ى اختلال ا ل ر ح ل ة كلها ف إ ذ ا لابد أ ن تتغير ا ل أ ح ك ا م وجع الضرس والصداع البسيط نعم هذا غير مانع من الذهاب على الرجل من المشي فيما كان يحتاج إ ل ى المشي لكن فيما يحتاج فيما في الامور الاخرى هذا مانع بل هو مانع, مانع عظيم الصداع والدوار والزكام أ وبعض ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى اليوم هي أ ب ل غ من العرج الذي منع من الجهاد في الزمن الماضي فيما يؤثر فيه مثل هذه ا ل أ م و ر ف إ ذ ا ما نستطيع أ ن نجعل قاعدتان مطرده ض بل نقول ما كان من المرض عائقا عن القيام ب ا ل م ه م ة على الوجه المطلوب يسقط عن ا ل إ ن س ا ن فرضيه ة ا ل ج ا د يسقط عن ا ل إ ن ن س ا ا فرضية ل ج ه ا د ليس دائما ريثما تتغير الاوضاع أ و ض ع ريتما تتغير ا ل أ قال و كذلك لا يجب على ا ل أ ق ط ع سواء قطع جزء من يدي أ م قطعت يده كلها تتمه للكلام السابق نعم وأشل وعادم نعم وعبد أ ب ة ق ت ا للكلام م ا ذ ر ن من ا ا ت ع ر ي ف إنه ل بد الأهبة عنده أن تكون عنده الأهبة ليس على الضعفاء ولا على الضعفاء على ا ليس ل ر ض ى و ل ا ع ل ى الذين لا يجدون ما حرج ما عنده ما يجدون ينفقون ي حرج عنده س ت ط ي ي ع أن ج ا ه د ب ه أهبة متأثلة يجاهد بيده القتال ما يستطع غير الذي نعم أن وكل ل هنا عذر منع ق ا ع د ة ع ا م ة ل أ ن هذه ا ل أ م و ر ا ل ت ف ص ي ل ي ة لا تنتهي والفقهاء يذكرون نماذج وصورا عن بعض ا ل أ م و ر ا ل م ا ن ع ة ثم يعقبون هذا أ و يقدمون له بمقدمتين تعتبر ك ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة قال وكل عذر منع وجوب الحج كفقد زاد و ا ح د ة منع الجهاد على الضابط الذي ذكرناه أ ي ض ا قال الا خوف الطريق خوف الطريق يمنع وجوب الحج ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ذاهب ل ل ع ب ا د ة وليس ذاهبا للجهاد ف إ ذ ا كان ت سيموت سيقتل سيقضى على ض ع و من أعضائه ب ي ماله ع ه القتال ى الحج اسكت الله تعالى عنه الفريضة لكن عنه الجهاد الأصل في أنه ذاهب للقتال. الأصل في الأصل ذاهب للقتال. وطبيعة القتال انه ل ل أ في مخيف طبيعة الطريق يقاتل فيقتل ويقتل القتال قالوا إذا كان الطريق مخوفاً ولذلك أنه يعني ا ل ق ا ع د ة كل ما أ س ق ط حج أ س ق ط الجهاد ه ذ ا عليه الصلاه و ا ل قال لا يستثنى منه الطريق إ ذ ا كان م ق و ف ا نعم سواء كان الخوف بسبب الكفار وهو أ ط ل ا ق ذاهب لقتالهم أ و كان الخوف من لصوص المسلمين في كلا الحالين ما يمنع هذا من وجوب الجهاد وهذا إ ذ ا كانت عنده ق د ر ة لقتالهم هذا إ ذ ا كان عند المجاهد أو المجموعة من المجاهدين من ق د ر ة لقتالهم أ م ا لو علمنا ب أ ن الكفار قد استولوا على مثلا طريق من الطرق نريد أن نعبره ان ل ل ل ك ا ا م حتى آ ما زال إذا ا ك نعبره الكفار في بلادهم وهم بالآلاف في وهم ونحن ش ر ة يعني هل ه ذ نقول ل هذا ا ط ي يجب ق ولو مخوف يجب عليك أن ت ذ ب بالتهلكة اذهب لا إلقاء للنفس نقول له هذا إذا كان قادرا على مقاومة يعني على أ و ل ئ ك الذين سيقطعون عليه الطريق أو و الذين ي ن ن م ع هذا من ا ل ه ب إلى ا ل ج ه هذا ا ا د ب ل ن س ب ة للموانع ا ل ح س ي ة و أ م ا الموانع ا ل ش ر ع ي ة هناك ا ل إ ن س ا ن سليم ما يوجد عنده مرض لكن هناك موانع ش ر ع ي ة تمنع من وجوب الجهاد أ و ل مانع من هذه الموانع الدين إ ل ا أ ن الدين ينقسم إ ل ى قسمين الدين ت ا ر ة يكون حالا و ت ا ر ة يكون مؤجلا قال ف إ ذ ا كان الدين حالا وجب عليه السداد أ ي ن تريد ان تجاهد الناس و أ ن ا لي عليك دين أ ع ط ن ي ديني وبعد ذلك ي ذ ه ب ل ل ج ه ا د خير لك من أ ن تذهب وتموت وقد أ ك ل ت أ م و ا ل الناس أ ن تدفع للناس أ م و ا ل ه م ل أ ن حقوق البشر لا تسقط يوم ا ل ق ي ا م ة بحال من ا ل أ ح و ا ل ف إ ذ ا كان الدين حالا حان وقت سداده ف إ ن ه يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يسدد دينه و إ ذ ا لم ي أ ذ ن له الدائن بالسفر فلا يجوز له أ ن يسافر للجهاد ما يجوز له هذا فإذا أذن له لا مانع من هذا عند ذلك يسافر ولا حرج عليه صاحب يجوز عليه له له ذلك الحق له فقال أذن من عند حرج الحال بهذا يحرم سفر الجهاد وكذلك يحرم غير سفر الجهاد من الاسفار أ س ف ر قال لأن د د الدين ا ر ض متعين عليه و ج الجهاد ب بينما هذا ف ض فرض فرض وفرض فرض كفاية نتكلم الكفاية كفاية الكفاية كان فيجب الآن نازلنا نتكلم على فرض هذا العين وأما إذا كان الدين مؤجلا علي يسجد دينهم ليس نحن أن حالا على على مقدم موعد السداد سيحل بعد عام سيحل بعد ع ا م ا ل آ ن يريد أ ن يسافر ليس من حق الدائن أن يمنعه من、الزبر. ان ل ف ر أ تتمنعه إذا كنت ت إذا ر يمنعه د أن تأخذ ه وله شيئا شيئا الآن وله سوف لا تأخذ منه شيئاً وبناء منه سوف تأخذ ل ى ذ ا فلا يجوز له يجوز ي أن من ن بدون إذنه سواء كان السفر مخوفاً أو كان غير مخوفاً. وقيل هناك بأنه ع ضعيف ه بل السفر وقيل قول يسافر غير سواء مخوفا إذا ا مخوف أو ك السفر م خ ولو ف ف ا ا ي ج ز له أن يسافر إلا بإذني ولو كان الدين مؤجلا لكنه قول ضعيف و ا ل أ ص ح أ ن ه ما دام ت د ي ن مؤجلا فيجوز له أ ن يسافر بغير إ ذ ن الدائن أ ذ ن له الدائن او لم ي أ ذ ن يجوز له أ ن يسافر إذن المانع الشرعي الأول هو الدين الحال المانع الشرعي الثاني منع الشرعي الأول الحال الشرعي الأبوين هو قال لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يخرج إ ل ى الجهاد الذي هو فرض كفايه ة لا ل يجوز له أن يخرج إ لان ي ه إ ل ب إ ذ من لأن أبويه الجهاد فرض ك ف ا ي ة ولكن بر ا ل أ ب و ي ن فرض عين وفرض العين مقدم على فرض ا ل ك ف ا ي ة وقد روى البخاري ومسلم أ ن رجلا ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك والدة؟ قال, نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية ألك والدة؟ قال نعم قال فانطلق ف ي ه م فجاهد وفي رواية والدة؟ قال ألك ع م قال ا ف ن إ ل ي ه ا ف أ ك ر م ه ا ف إ ن ا ل ج ن ة تحت رجليها رواه يسافر وقال قال ولو وجميع أصوله يعطون الحاكم قال كان الحي أحدهما نفس الحكم لا يجب أن يسافر إلا بإذنه. وجميع أصوله المسلمين يعطون هذا الحكم بإذنه صحيش يجب نفس أن ما يجوز أ ن يسافر إ ل ا ب إ ذ ن ه ل أ ن ه يجب عليه برهم أ ب و ه وجده و أ ب و جده هذا ان كان حيا يجب عليه أ ن ي س ت أ ذ ن ه لهذا السفر نحن قلنا ا ل آ ن الذي يمنعه من السفر للجهاد فيما إ ذ ا لم ي أ ذ ن أ ب و ا ه أ ن بر الوالدين فرض عين و أ ن الجهاد فرض ك ف ا ي ة وفرض العين مقدم على فرض الكفايه ة هل هذه ق ا ع د ة م ض ط ر د ة في كل ما كان من قبيل فرض الكفايه ة قال لا يستثنى ن م ا السفر إذا كان من أجل طلب العلوم الشرعية بشكل خاص والعلم بشكل عام الطلب العلوم إما وإما كفاية أجل طلب بشكل بشكل إلى يقسم قسمين فرض فرض تكون تكون من أن عين أن العلوم التي هي من قبيل فرض العين أ ن يتعلم ا ل إ ن س ا ن ما يصحح عبادته كما ذكرنا في الدرس طبل الماضي قبل في صغره ليس مكلفا لكن يجب على أ ب و ي ه أ ن يدرباه ع ل م ا ه و ي على ا ل أ م و ر العبادات ة م ر و أولادكم بالصلاة ج ه الخطاب فيه متوجه إ ل ى الابوين حتى يتدرب الولد لكنه بمجرد بلوغه بمجرد أ ن يبلغ ا ل إ ن س ا ن يتوجه عليه ع د ة أ م و ر أ و ل ا النطق بالشهادتين فاذا إ ذ جحد مرتدا صار ف إ جحد صار مرتدا, فإذا جحد صار مرتداً الأصل مسلم ما نطالبه قل لا إله إلا الله أحكام الردة مسلم قل إله ولكن تعلقت فيه حينما كان صغير ما اتعلق علّق الردة؟ بـأحكام اذا بلغا، ف به احكام الرده ة ا ما لا إلا الله مسلم نقول له قل لا إله إلا الله لأنه مسلم بالتبعية بأبويه بالتبعية مرتزًا فإذا جهدًا صار نحن ن ما ق و لانه له قل ل إله إلا الله ل أ مسلم ب ا ل ت ب ع ي ة لابويه لكنه لو نطق بما يؤدي إ ل ى الكفر صار مرتدا إ ذ ا لابد له أ ن يتعلم ما هي ا ل أ م و ر التي إ ذ ا فعلها يكفر هذا صار فرض عينا على هذا صار عينا الإنسان إنسان فرض على على كل إنسان سواء كان يعيش في بلاد العرب ا كان يعيش في بلاد ع ا ج م س و ا ء ك ا ن يعيش في الشرق او يعيش في الغرب في بلاد يوجد فيها علماء ما يجب و د يوجد فيها فيها ي علماء ما يوجد فيها علماء ج عليه أ ن يسعى إ ل ى البلاد التي يوجد فيها علماء و أ ن يتعلم ما هي ا ل أ م و ر التي إ ذ ا فعلها يكفر وهذا فرض عين إذن إلى بإيمانه أن يتقن لا له أولا وقبل كل شيء الأشياء التي لو فعلها تؤدي إلى الخلل بد تؤدي شيء وثانيا بمجرد بلوغه وجب عليه أ ن يصلي تعلق به خطاب التكليف تعلق به خطاب, خطاب نوعان في خطاب وضعي في خطاب تكليفي خطاب الوضع هذا ما يحتاج إ ل ى بلوغ متعلق به من صغره يعني صغيرا الوضعي متعلق منذ أن كان متعلق الخطاب به بحيث لو أ ت ل ف شيئا ف إ ن ه يلزمه الضمان ليس من قبيل التكليف و إ ن م ا من قبيل ربط أ س ب ا ب بمسبباتها ولكنه بمجرد بلوغ يتعلق به خطاب التكليف فصار مكلفا ب ا ل ص ل ا ة هذا يكلف به كل إ ن س ا ن ما يستثنى منه إ ن س ا ن نهائيا معناها يجب عليه إما تعلم عليه أن يكون أنا قد تعلم سابقا فلا إشكاله يجب قد و إ ذ ا لم يكن قد تعلم قبل البلوغ يجب عليه من قبيل فرض العين ك ا ل ص ل ا ة أ ن يعرف كيف يصلي لابد ان يتعلم أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة ما هي أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ما هي شروط ا ل ص ل ا ة ما هي سنن ا ل ص ل ا ة سنن ض ر و ر ي ة لان الانسان لو اعتقد ن ان سنه ة ت قد يؤدي به الى الكفر والردة فهذه أ م و ر م ه م ة يجب علي أ ن يتعلم كل ما يتعلق ب أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة من اركانها وشروطها وسننها وادابها أ ب ع ا ض ه ا مبتلاتها كل ما يتعلق بها طبعا ا ل ص ل ا ة ما تصح إ ل ا بالوضوء معنى ب ا ل ط ه ا ر ة إ ذ ا لا بد له لعلي... أ لابد... ن يعرف أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة وكيف سيعرف أ ن ه بلغ غالب الناس يعرف البلوغ بالاحتلام أ م ا العلامات ا ل أ خ ر ى نادرا ما تميز وما ترشد ا ل إ ن س ا ن هذا إ ذ ا تاخر أ خ ر ح ت ت ل إلى ا م ه أ كثيرا لمرض أ و غيره يبلغ بالسن هذا نادر أ ك ث ر الناس يبلغ بالاحتلام معناها ما يعلم, يعلم نفسه أ ن ه بلغ إ ل ا إ ذ ا احتلم طيب كيف يصلي لا بد أ ن يعرف أ ح ك ا م الغسل من الجنابه ة الجنابة لابد أن من يقتسل يعرف كيف من وأن ي هي أركان الغسل ما هي الأمور التي يجب علي أن يأتي بها. يجب هذه ا أحكام الوضوء أحكام الـ الـ الـ كيف يتوضأ؟ لابد من الوضوء بالماء يجب علي يعرف كيف يتوضأ أي ما قال موحد أن من إ لابد ل أحكام يتوضأ الامور ا أي م قال ح صحيح د لابد أن النجس أن يكون الوضوء بالماء ماء ا له ه ط حتى يتوضأ أبيه إذن هذه الأمور المفترض أ و ر ا ل م بنا جميعا أ ن ندرسها ونتعلمها قبل ب ل ل ا وقد غ يبلغ وأن لأولادنا وهكذا الولد وهو عارف كل هذه الأمور اليوم يتخرج من من و نعظمها كان مجتمعنا كان جميعا عارف الجامعة الإسلامي من هذه كل يتخرج يصل ب أربعين ل العمر غ من وخمسين عاما وستين ي وقد ل ل ش ي خ و خ ة وهو لا يعرف كثيرا من ا ل أ ح ك ا م التي تبطل صلاته ب اذهب إلى اذهب إلى المدارس الجامعة معظم الطلاب لو س أ ل ت ه ما يعرف اركان الصلاه, ما يعرفها. قل لو علي أركان الصلاة ما يعرفها. لكن لو قد يكلمك الساعات ا ل ط و ي ل ة حول الفكر ص ا ر عندنا إ ف ر ا ط خلل في تفكيرنا في مجتمعنا يكلمك الساعات على ا ل إ س ل ا م عدد لي مبصلات ا ل ص ل ا ة عدد لي شروط, شروط الصلاه ذ ا ما يعرف و ا هذا, ما يعرفوا هذا. هذا ايضا ي... اذا تكلم في ا ل إ س ل ا م شيء جيد لكن في ناس اليوم ما... ما علاقة لا علاقه ب... ب... بالعمل ا ل إ س ل ا م ي نهائيا و تقريبا غ ا ل ب ي ة العظمى منهم م ا يعرفون م ما احكام يعرفون أ العبادات هذا فرض عين هذا فرض عين والشيء العجيب, الشيء العجيب ان أ م ت ن ا ا ل م ت خ ل ف ة ا ل ث ا ئ ر ة على دينها م المسلمون أ ق و ا ل ث ا ئ ر و ن على دينهم ظ ا ه ر ة ا ل ع ا م ة ا ل ت ي في بلادنا ل ا ث ا ئ ر ة على دينها مسخت كل شيء من ح ي ا ة ا ل أ م ة في مناهج التعليم كل ما يتعلق بدينها حذف ف يفر فيه فيه في معروف فاقد الآن أكره درس المدارس درس الدين الدرس الممل الذي يفر منه الطلاب الذي、يكرهونه. الذي يكون فيه التشويش الذي يكون فيه رزق والسخرية الديني المدارس معروف هذا منه يكرهونه يكون يكون أكره درس درس رزق درس هو المدرس فاقد الشخصية ع ض والطلاب ما عندهم شيء ما يعلمون شيئا طالب يتعلم د ر س الدين يدرس ف ل س ف ة تنفره من الدين نعم في المجتمع ا ل إ س ل ا م ي مسح التعليم الشرعي من حياه ا ل أ و ل ا د صارت مناهجنا مناهج اليونسكو لكن الشيء العجيب, العجيب انك ل ع ج ي ب أ لو ذهبت إ ل ى ماليزيا تجد أ ن الطلاب يدرسون في كل يوم بعد العصر أ و ثلاث أ ي ا م في ا ل أ س ب و ع اسمه فرض عين يعني يذهبون إ ل ى المدارس ي ت ع ل م و ا فروض العين كل ا ل أ و ل ا د هذه مدارس ا ل ح ك و م ة شيء عجيب شيء ع جدا ي ب ج جدا ج د ان أ نجد البلاد التي انطلق منها ا ل إ س ل ا م ما يوجد هذا في مدارسها طالب ما يعرف شيء عن العلوم الاسلاميه إ س ل م ي ة و د ر ا د ي ن ك م وطفنا و هناك إجباري كل ي أو أ ثلاث ا الأسبوع لا يدرس اسمه فرض عين يدرسوا ما م في فرض فرض يدرس عين عين يصحح أن بد ب ع د ت يتعلم كل شيء نحتاج إ ل ي ه من أ ج ل تصحيح العباده ة الزكاة العبادات ليس موجودا في مجتمعنا الآن في طالب الآن يعرف أحكام الزكاة في المدارس أو يعرف أحكام ليس الحج يعرف يعرف يوجد وهذه ظاهرة عامة في كل في في من أو و ذ بهذه ه ظاهرة معظمها الظاهرة الله عامة مجتمعنا مجتمعات إسلامية فسبحان إنساني التغرب أنا الأولاد ماليزيا عن في في يبحث كل سألت أحد أخواننا المدرسة بعد هنا قلت يذهب ابنك قال لماذا لأين يذهب يذهب قلت إلى العصر يتعلم في ر ض ع ن يعني فرض عين قال يعني قال قال ا ليش يدرس فرض أ ح ك ماليزيا ت تصحفح عبادته يصير أحكام مكلف فلا عارف العبادة نعم بلغ بد وغدا إذا الآن ا يكون ل في من م أن وجدنا مئات المدارس ا ل إ س ل ا م ي ة م ئ ا ت ا لا م د ر س س ا ا ل ل إ م يدرس ة المحضة ي علوم الشرع فقط مئات بل آ ل الاف ف بل آ وفي بلادنا ا ل ع ر ب ي ة كادت تنقرض ك المدارس د كادت ت تنقرض انقرضت او ا ل ا س ل ا م ي ة اذهبوا الى ماليزيا من كان يريد منكم ان يرى مصداق هذا بعينه في ه ذ القرن ا في القرن العشرين ق ر ن ا ل ي ذ ه ب الى ماليزيا مع الاسف الشديد اذهب انا ما اقول مع الاسف يعني انه انا أقول يعني أتأسف أنه وجد هذا انه هناك يعني لكن على امتنا على امتنا مع اقول وجد اوضاع على على اتأسف تأسف تأسف أ ن ه نشرت ا ل إ س ل ا م هناك ولكنها تخلت عنه هنا تخلت عنه ن ه الاف في آ المدارس ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ض ة د و ر معلمين ك ا م ل ة ت ع ل ي م العلوم ا ل ش ر ع ي ة إسلامية كاملة إسلامية كاملة جامعات جامعات ل ت د ر س ا ل ل ع و م ا ل ش ر ع ي ة فقط لا غير ورسميه ة فبدا معروف ف اليوم الجواب نقول نحن عندكم ذ ه فروض عين هذا ما كان من قبيل فرض العين ما كان من كان ق ب يجب ل العين فرض ي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعلمه ويهاجر إ ل ي ه أ ذ ن أ ب و ه أ م لم ي أ ذ ن هذا فرض عين لا بد منه وأما فرض من العلوم الشرعية أيضا قال يجوز للإنسان أن يخرج إلى طلب العلوم الشرعية التي يعتبر من قبيل فرض الكفاية أيضا يجوز يخرج التي قبيل الكفاية منه من للإنسان أن من لابد قال إلى طلب وأما مش فرض فرض فرض عين يريد أ ن يصل ل د ر ج ة الفتوى قال يجوز له أ ن يخرج بغير إ ذ ن والديه في الأفح فيه ينفق فرض فبالاتفاق طيب ليش يموت يقتل وأبوه ليس له من ينفق عليه ويعوده يريد ابنه ولذلك من إذن أبويه بينما هنا ما يوجد هذا. وبناء على هذا يجوز له أن يخرج وليس لأبيه أن يمنعه هناك منعناه وهنا قال الجهاد ربما ابنه هنا ما هذا وبناء هذا أما إذا كان لم لأن له ولذلك له على له وأبوه أن أن خطر بد نمنعه من من إذن عين و إ ذ ا كان فرض ك ف ا ي ة فعلى الاصح ي من أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا في المذهب ي ج ولو ز ه أن يخرج على ولو لم و ل ي أ ذ ن له أ ب و ا ه من أ ج ل تعلم فروض الكفايه ة فإذا أذن ل أبواه نفرض أنه استأذن أبوي فأذن وأبلغوا أن أبويك وبلغوا هو رجعوا رسول الجهاد الطريق الإذن له لكنه نفرض عن فخرج في إلى جاء قد أ ع ر ض ا او رجعا عما ا ذ ن ا به من الجهاد قال وجب عليه الرجوع لكن ش ر ي ط ة أ ل ا يكون قد حضر, الصفة فإذا كان قد حضر الصف ة الكفاية فإذا الصف في القتال الشروع في فرض في إذا للإنسان إذا كان لا ولتيما القتال الشروع بالنسبة للجهاد كالشروع في الحج ما يجوز أن أن عنه قد حضر يرجع شرع يرجع رجع له يجوز يجوز أبواه أبواه لهما أن أ ب و ا ه لهما ل يرجعا أن عن ذ ن م ا لم يصل إلى الصف ما لم ما يحضر ص ف وصل ف المجاهدين و ف ف و ا م ع ر ك ة ف إ ذ الى و ص إ ل الصف ليس ل أ ب و ي ه أ ن ي ر ج ع و إ ذ ا ر ج ع ما يجب عليه الرجوع هذا ب ا ل ن س ب ة ل أ ب و ي ه ف إ ذ ا ما رجعا أ ب و هو ه قبل أ ن يصل إ ل ى الصف أ ي ض ا يجوز له أ ن ي ر ج ع لكنه إ ذ ا دخل في الصف وشرع في القتال حرم عليه الانصراف في هذه الحاله ة ا ل أ ب و لا علاقة لهما、به. الآن الحكم صار متعلقة、به. قبل أن يشرع في القتال لأن أصل الجهاد صار كان كفاية يشرع يرجع به به يجده ذهب أن أن فرض في وهو بالنسبة ا له ن فاذا ل الأمة ليست لحاجتين آ ن أن ما دامت لجد إليه يرجع إ له ف شرع في القتال عند ذلك تعين عليه أ ن يستمر في مثل الحج اذا شرع ا ل ن س ا ن فيه لا بد له أ ن يستمر في ه لقول الله تعالى يا أيها الذين لقيتم حيث حيث يشوش في آمنوا إذا فاثبتوا هذا النص وأما من حيث المعنى قال لانصرافة القتال إذا لأمنى أمر القتال من من فئة شرع وفي ا ن ت ح ب هذه ا ل ح ا ل ة ربما لو انصرف واحد تبعه آ خ ر و ن فمن اجل هذا أ ي ض ا يحرم عليه الرجوع يعني لو لم يوجد عندنا نص من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة الله كثيرا عندنا لعلكم نص من القرآن آمنوا تفلحون النص لو لم الله لو لا فاثبتوا واثبتوا وجود إذا هذا فئة لانه ح ر م عليه ل ر ج و ع م أجل المعنى مثل الردة لماذا نقتل الإنسان المرتد بغض النظر ل ا عن بغض يؤدي ا ا ل الى ب ل ب ل ة الصفوف هذا لأنه أذهان لأنه يدعوه لماذا فإذا ذكر ما إلا الآخرين ما يرتد إلا لأنه وجد شيئا يدعوه إلى الردة قوي العقيدة العقيدة سوف يأتي ويقول لماذا الإسلام أما الضعيف يرتد في يرتد قوي وضعيف يأتي ويقول ترفت وجد إلى له سوف شبهة ربما في هذه الردة ولذلك ا ا تبعه هذه في ر د ة و ل بثرا للموضوع من أ ص ا ت ه ف إ ن ن ق ت ل المرتد حتى لا يحوش على المسلمين عقيدتهم ا من من شابها هذا نعم فإن شرع في قتال الانصرف هذا كل الكلام فيما إذا كان الجهاده شرع عليه نعم فإن حرم في كل فرض、كفاية. كل ف ا ي ة ك الذي ذكرناه سابقا إ ذ ا ك ا ن الجهاد فرض كفاية بأن كان ف ي ة ب أ ك ا ن ا ل أ ع د ا ء في ديارهم لم يدخلوا ديارنا ولم يعتدوا على حدودنا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يدخل الكفار ب ل د ة من بلاد الاسلام إ س ل م أن يدخل ديار ل ا إ قال في هذه الحالة يصير الجهاد فرض عين على كل قادر قال الحالة الجهاد الحال الثاني على كل في فرض يصير عين هذه أن يبدا د خ ل و ا ل ة ل ن ففي هذه الامر ح ل على كل ل ة يجب ة الإسلامية أن ن تهبى ص ه ا قال لا ي بالتدرج د أ أ م ر ب ا ل لا شك أ ن أ و ل من يتعين عليه الجهاد والقتال هم اهل ا ل ب ل د ة الذين اعتدي عليهم وبناء على هذا قبل أ ن يدخلوا في ا ل م ع ر ك ة إ ذ ا كان ب إ م ك ا ن ه م أ ن يتاهبوا أ ه ب و اعتدي ع ي ل م إ م م ك ا ن أن ه ه أ ي ت ب يجب عليهم أ ن ي ت أ ه ب و ا جميعا ل ل م ع ر ك ة سواء كان فقيرا أ و كان ولدا له والد أ و كان مدينا أ و كان عبدا أ ذ ن له أ م لم يؤذن له أ ذ ن الوالد أ م لم ي أ ذ ن في كل ا ل أ ح و ا ل قادر فيجب عليه أن يدافع. نعم. فاذا ي عليه ي ج ب أن د ف ف ع نعم إ أ م ك ن ت ه م ا ل أ أن ه عليهم ب يجب ب ة ت ا ما أ ك ن ت ه م ا ل أ ه ب ة فوجئوا دهاهم ا ل أ ع د ا ء ب غ ت ة قال يجب عليهم الدفاع بالممكن كل واحد منهم يدافع عن نفسه بقدر المستطاع يدافع يعني بقدر المستطاع نفسه فوجئوا عن علم إن أنه إن أخذ قتل يعني بغتوا قتل أخذ ماذا يعمل قال والله هو ا م ا احتمالين إ ن علم أ ن ه إ ن أ خ ذ قتل ما يجوز أ ن يستخدم بحاله ولذلك يجب عليه ان يقاتل بكل ما لديه من الوسائل ف إ م ا أ ن يقتل و إ م ا أ ن يقتل ولا إ ش ك ا ل ه و أ م ا إ ن علم أ ن ه سوف لا يقتل إ ن قاوم قتل و إ ن لم يقاوم لم يقتل قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يدافع حتى يموت ويجوز له أ ن يستسلم ل ل أ س ر ل أ ن ا ل م ق ا و م ة تعجيل للموت في هذه الحاله ة ذ ا بالنسبة لأهل القرية طيب ومن وراءها قال ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها الأهل ومن على مسافة القصر قال من كان على مسافة القصر فما وراءها إلى نهاية الديار الإسلامية يلزمهم الموافقة طيب لأهل على على إلى يلزمهم ومن ومن دون من ومن من هو حكمه قصر حكم بقدر ا ل ك ف ا ي ة يجب عليهم أ ن يجاهدوا ويدعموا أ ن هذه الحدود ويعينوا ي... ي... أ ن أ ه ل ه ا حتى تحصل لهم ا ل ك ف ا ي ة التي يستطيعون بواسطتها أ ن يردوا العدوان ويمنعوا الكفار من دخول ديار المسلمين ويرجعوهم إ ل ى ديارهم وما تزاد المسافة نتمكن من تزاد تزداد إيقاف إلى أن ا ل م ع ت د يعني ن ي لو ان الاعداء اعتدوا على افغانستان يجب على كل مسلم في الدنيا ان يهب لانقاذهم اذا كانوا ب ح ا ج ة لمن يقف بجانبهم وما يزال الوجوب يتجه على كل مسلم الى ان تحصل ا ل ك ف ا ي ة التي تسد ا ل ح ا ج ة المنطقة وطبعا الأمر يبدأ الاقرب فالاقرب يعني الامر الاقرب إليهم من غيرهم ه من و ك ذ الى إ أ ن يشمل كل مسلم ي ن على وجه ا ل أ ر ض هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة في موضوع الجهاد ل أ ن الجهاد صار في هذه ا ل ح ا ل ة فرض, فرض عين نعم و إ ذ ا اثر الكفار مسلما قال وجب على, على المسلمين أ ن يهبوا من أ ج ل خلاصه ه خلاصه إذا توقعنا خلاصه ما ت و من يجزل ر ك ل ل أ ع د ا ء يقتلوه او ي ع ذ ب و ا قد يجب عليهم أ ن يهبوا من أ ج ل إ ن ق ا ذ ه على النحو الذي ذكرناه فيما إ ذ ا اعتدي على ديار المسلمين هذا إ ذ ا أ س ر مسلم فماذا نقول نحن اليوم م مئات الآلاف من المسلمين بهم وآلاف السجون يعذبون وينكلوا الآلاف الآلاف بل بل ل ل عشرات ديار ا في وفي س إ وفي ديار ا ل إ س ل ا م ماذا يجب على المسلمين في هذه ا ل ح ا ل ة يجب على كل واحد منا أ ن يفكر بما يجب عليه في مثل هذه الحاله ة اليوم المسلم أرخص دم في الأرض في دم أرخص نقرأه و نقرأه دولة واستنجدت ومعتصما دم الباردة المسلم الكلام حينما الإسلام قائمة كالمعتصم حينما أسرت المرأة هذا الذي كانت العربية فيه قالت لا الماء حلف أسرت نقرأه نقرأه فيه يشرب أن حتى ي ن ق ذ ه اليوم وكان ا في يده ك لكن ع ل ا ما ومعتصماهم الحال هو رب نحن أفواه أسماعهم نخوة اليوم الصبايا اليتمي قد لامست لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين لم قد ن نسمع في كل د ق ي ق ة قتل للمسلمين ديار ا ل إ س ل ا م ا م ت ل أ ت بالدماء وديار أ ع د ا ئ ه م ا م ت ل أ ت من باب أولى ا ل ي و م ا ل م م اسمه إرهابي صار مجرم س ل صار صار إرهابي صار يطارد في كل مكان في الدنيا فماذا يجب على المسلمين اليوم هذا الكلام الذي ق ر أ ن ا ه كنا نعيش في الاحلام أ ح ل م فإن ا ن عايشين عاد عايشين عاد صلاح الدين أو في في أو ر صاروا الديار الأرض ض الخطاب علينا إنقاذ أن الحدود أما اليوم فالأعداء المسلم كيان ما كلها يدافع أجل لم له ولم له وسط يجب نهب يعود يعود يوجد في وجود عنه أن من من هذه دم المسلم يراق في كل مكان و أ ن ا أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي يوم على العالم ا ل إ س ل ا م ي بدلا من أ ن تجرى فيه تجارب على الفئران الآن في العالم في جمعيات للجمعيات الرفق بالحيوان تدافع عن الفئران في بريطانيا مكان الذي تجرى عليه التجارب على الفئران وعلى القردة وعلى الحيوانات لكن دم المسلم اليوم رخيص. دم المسلم اليوم الفتاكة العالم عليه على وعلى وعلى لكن أسلحة عن من في في في في رخيص رخيص كثير دم دم تجرى وختحرق قد جربت في س ا ح ة أ م ت ن امتنا جربت في ساحة أ كثير من ا ل أ ط ع م ة أ و من الوسائل ا ل ط ب ي ة تجرب اليوم على المسلمين كثير كثير نعم دم المسلم صار مباحا في كل مكان المسلم يلاحق ويطارد ويقتل ولكن ما أ ج د أ ح د يبكي عليه أ و يدافع عنه اليوم أ و ر و ب ا تتحد ث و ر ة في أ و ر و ب ا الشرقية على الشيوعية هذه ثورة مخططة منظمة. ما هو سر على هذه ث و ر ة م خ ط ط ة م ر س و م ة م ن ظ م ة ما اصر على أ ح د هذا تفقوا اتحاد و و من أجل أ ر بعد ا ب أ ن ا س ت ؤ ص ل ت الجذور ا ل إ س ل ا م ي ة من كثير من البلاد ا ل أ و ر و ب ي ة ا ل ش ر ق ي ة التي كان فيها الاسلام إ س ل م ما هو وضع أمتنا لكن هو هذه وضع إ ر ا ئ ي تعربد في ل ل العربية في بلاد كلها إسرائيل ب عربية تعربد ا د في ي و ي ا العشرات أبناء تقتل أمتنا من ما في وحده العالم ا يستنكر يكون طالب بتوحيد هذه ا ل أ م ة نحن ما, نريد ما, ما نفكر بهذا من الذي يستنكر في العالم اليوم ما يجري على أ ب ن ا ء أ م ت ن ا في فلسطين وفي غير فلسطين ليست فلسطين هي المكان الوحيد ا ل آ ن الذي تراق عليه الدماء ا ل إ س ل ا م ي ة الدماء ا ل إ س ل ا م ي ة تراق في كل مكان في العالم من الذي يبكي على أ و ض ا ع المسلمين العالم كله اليوم نحو الاتحاد كله يستير نحو لكنه اتحاد من أ ج ل القضاء على أ م ت ن ا هم اتحدوا ولكنهم يفكرون أ و ل ا وقبل كل شيء بهذه ا ل أ م ة كيف سيقضى عليها تستنفذ طاقاتنا وتعيش على مواردنا ومع ذلك نحن ا ل ض ح ي ة لتلك الشعوب ا ل ح ا ق د ة على هذه الامه أ م ة ه ذ ا ا ل ل ك أ ي ا الإخوة يجب أن يثير فينا ما أقول أن يثير فينا الحمية لنأخذ السيفة ونقاتل من نقاتل ونقاتل هذا راح الآن يجب عليها أن تثير فينا الحمية أقول لنأخذ نقتل لنفكر أخي وأبي يجب يثير يثير يجب تثير أن أن أن من كيف نستطيع أ ن ننقذ هذه ا ل أ م ة مما هي فيه أ م ر إ ن ق ا ذ أ م ت ن ا ليس منوطا بعنق واحد من البشر و إ ن م ا هو منوط بكل مسلم ولا تلقوا على غيركم. لا تقولوا والله حكامنا يعملون لو وضعها التباعة على لا هؤلاء الحكام من هذه الأمة الأمة لاستقام لا, لا تلقوا التباعة على、غيركم. كل واحد منكم مكلف حكامنا بنا حكامنا أبناء أمتنا استقامت غيركم غيركم منكم هم من هذه واحد لكنه من تخلف ا ل أ م م و ت أ خ ر ه ا واندحارها أ ن ه ا تتملص من ا ل م س ؤ و ل ي ة وتبقي المسؤوليه على غيرها والله ولذلك على إسلامنا أكثر بكثير مما يجنه أعداؤنا ويغيظ الصديق هذا هو وضع م ت ن امتنا ا ل ل إ س ي اليوم ة الله سبحانه فنسأل و ع ا ل ى و ح ن نقرأ ك ت ب الاسلاميه ج ه د يجب على ل ا م م ي ي ن أن ه ب و لإنقاذ الأسير علينا أن نحن نقرأ هذا. ألا الأساطير ل ل إذا أن نقرأ نتخدر نعيش في الأساطير هذا ا ا أسير أ يجب في و ح هذا ألف ل ذ ا تماما نقرأ أساطير كانت الأيام أما وضعنا مثل يوم من ألف ليلة وليلة نقرأ في اليوم ما يحتاج لشرح وبيان فيجب علينا إ ذ ا كنا جادين في د ر ا س ة فقهنا ا ل إ س ل ا م ي وجد أ ن نستفيد من معاني الجهاد أ ن نفكر كل واحد منا كيف يمكننا أ ن ننقذ هذه ا ل أ م ة من الحاله التي هي فيها الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه, وصحبه